بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه من لي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون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 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 ادَارَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِمَا ثَمَّ مِنْهُمُ الْأَصْحَابُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 صادقين فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عده للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ نَزُلَتْ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا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 انهبطوا بعضكم لبعض ندب ولكم في الارض مستقر و متاع الى حين ستلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 antum ta'lamun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 ون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستهيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ خرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأضربنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذنا يَطْمَعُ الْعِجْلُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَصَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّقَادِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ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 وَلَا عَلِمْنَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 الحجارتنا ما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 يدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 يَارْكُم ثُمَّ أَقَرَّرْتُمْ أَن تُمَشْهُدُونَ ثُمَّ أَن تُم هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ فَأَدُوهُمْ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَد جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردو الى اشد العذاب ولله براسل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 جاءهم كتاب من عند الله مصدق للما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بس ما اشتروا به انفسهم من يكفر بما انزل الله بغير ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ف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 مِنْ نَعْمَى وَعَصَيْنَا وَأَشْرَطُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِتَفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ حَرَصًا عَلَى الْحَيَاةِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَرُدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ مُزَحْزِدُهُ مِنَ العَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ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 طبي ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقل الظل سواء الساليل وذلك كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاصبروا واصبروا حتى ياتي الله بامر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 كَلَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُنْكَرَ فِيهِ يَسْعَى وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا هُنْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ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 لَّالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ قَوْمًا يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مِن حَقٍّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 الصِّيرَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انظُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ انظُرون عمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهْدًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعَى السُّجُودِ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 اِذْ يَا فَا وِ ابْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبِعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ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 وَقَالُوا كُونُوا هُدَنَا أَوْ نَصَارَةً تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ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 ومن نحسن من الله صبغته ونحن له عابدون قل لا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخنصون أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا وَنَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ اللَّهِ عِندَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس رؤوف رحيم قد نراى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليرون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 كأإذا لمن الظالمين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 مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لَّئِن يَأْتُوكُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَضْرِبُوا فِي أَعْنَاقِكُمْ أَو يَطْرُدُوكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكوم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكوم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني الفكركم واشكروني ولا تكفرون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 اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ, بطونهم إلا النار وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 والملايكه والكتاب والنبين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاد واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضلال وحين الباس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 الله سميع عليم فمن خاف من نصن جنفا او اثما فاصلح بينهم سلا اسمعني ان الله رسول الرحيم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 أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَزِينَةً مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ عَلَّلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس من الإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوا من داخل المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلكم فاقتلوهم كذلك جزاء كافرين فانتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فإِن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين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 فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أدا من رأسه ففرية من صيام أو صدقة أو لسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج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 حسنه وفي الاخره حسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب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 حِنِيكَ الْحِرصَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ خَلَتَهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ عَلَى رِئْسِ سَمَاهَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِضِرَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاسه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فاعل سللت من بعدنا جاءت كن البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه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 صوتهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سورة النساء 174 سداس الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ الْحَسِبَةَ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَظَنُّوا أَحَاطَ بِهِمْ ۖ وَمَا أَحَاطَ بِهِمْ إِلَّا رَحْمَتُ رَبِّكَ ۚ فَبِأَنَّ رَبَّكَ وَعَدَكَ الْحُسْنَىٰ سَتُدْخَلُونَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ حَتَّىٰ يَرِثَ الْعَاهِدُونَهَا ۚ ك وَمَا ضَرَبَ اللَّهُ وَزَلْزَلَ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَتَى يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُسَاعِينِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاَسَأَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلُ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار واولئك اصحاب النار لهم فيها خالدون سيؤ اسمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفوا كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل الاصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم شدة من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امتم مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم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 اِذَا تَطَهَّرْتُم فَسَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ لِسَاءُكُمْ حِرصٌ لَكُمْ فَسَأْتُوا حِرصَكُمْ أَن شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 فإن ساءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل له النساء ابو ولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مره فامسكوا بالمعروف او تسريحا بالاحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا تسموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم ما حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترتا به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون سيرضى طلقها فلا تحل له من بعد حتى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 فان اوسلوهن بمعروف واذا طلقتم النساء فاسبلوا اجلهن فامسكوهن بمعروف او سلحهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا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 للله لولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد انفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم معذر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 لَن تَرْضَوْنَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَكْرَهُونَ وَلَكِن لَّا تُوَاَدُّوهُمْ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُدَّةَ نِّكَاحٍ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عبدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتأوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصينين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ تَتَخَفَّفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ صَرَجْنَا الْمَلَاجِئَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلُوا فِي أَنفُسِهِمْ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ ஜி <muchas> في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا ان نقاتل في سبيل الله وقري اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم الله عليم بالظالمين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 وسلطان اتي بالجنود قال ان الله امدت عليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من ارترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا سُرُطَ الضَّلَّ نَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَغْتَسَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع عرشه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم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 إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حاجه ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك ان قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت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 وإذ قال إبراهيم رب أريه كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الحكيم شَبِيرِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَافِعَ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ مِنَ الْآخِرَةِ وَيُحْسِنُونَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ خير من صدقتي يتبعها أذى والله عني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رياء أن الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. مَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ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 وَلَكُمْ الْأَايَاتُ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنُنُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم أنتم لا تظلمون لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَسُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين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 انكم كاتب بالعدل ولا يملك كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربا ولا يبخس من شيء فان كان الذي عليه حق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يملا فليملل ولي بالعدل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ وأن تكتبوه صغيرا لو كبيرا الى اجل الىكم اقسط عند الله واقوم للشهاده واني لا تغتابوا الا ان تكون تجاره حاضره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبيعتوا واشهدوا اذا تبيعتوا ولا يظلم يَسْأَلُوهُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير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 واغفر لنا ووفق لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا